اسواني في الله ان الله اذا احب عبدا من عباده شرح صدره لطاعته فاذا اراد ان يتمن عليه نعمته وان يكمل عليه منته تممها وكملها بنكارم الاخلاق يوم يصير للخيرات سباقا ولطاعه ربه ورحمته تواقا ومشتاقا يوم يصير مفتاحا من مفاتيح الخيرات يوم يصير سددا من اسباب الرحمات يوم يفرج الله به هموم المسلمين يوم يفرج الله به غموم المسلمين يوم يفرج الله به كربات المكروبين يوم يرحم الله به المعذبين ويغني به الفقراء والبائسين يوم يجعلهم الله جل وعلا رحمه من رحماته يوم يملا قلبه عطفا على المسلمين ورحمه بهم ومواساة للمحتاجين انها صنائع المعروف التي اصطفى الله لها رجالا اختار لها انا مر العصور والدهور اجيالا يوم جاء لهم مفاتيح الخيرات والرحمات فما ذا فعشوا في هذه الحياه بالذكر الجميل والعمل الصالح الجليل وخرجوا من الدنيا والله راض عنهم غير غضبان يوما اصبحوا نعمه على عبادنا ونعمه عليهم اصبح الواحد منهم مسلما لله منقادا مطيعا مستسلما ما ان يسمع رحمه من الرحمات ولا تدمن من اغواد الخيرات الا كان اليه صداقا طالبا له ومشتاقا انها الرحمه التي اسكنها الله قلوب الرحماء ولم تدخل الرحمه الى قلب عبد من عباد الله الا اهله الله لرحمته فالله يرحم من عباده الرحماء فالله يحلم على الحلمى وييسر على الذين ييسرون على عباده ويرفق بمن رفق بخلقه وابيده انها ابواب الخيرات وابواب الطاعات والرحمات التي يحقق بها المسلم اسلامه التي يحقق بها المؤمن طاعته لربه والتزامه انها الاستقامه الصالحه انها الاستقامه الصادقه يوم يتفطر قلب العبد شوقا وحنينا الى رحمه من رحمات الله وما يدريك فلعل دمعه اليتيم التي كفكتها يكشف الله بها دموعك في الحشر وما يدريك فلعل هذه الكربه من ارمله من ارمل المسلمين فرجتها عنها فلعل الله ان يفرج عنك فيها كربه من كرب يوم الدين في يوم شديد الأهوال في يوم تسريب فيه ذواب الأطفال في يوم تضع فيه الأثقال ذوات الأحمال أيها لاحبه في الله ما شرح الله صدر عبد من عباده لهذه الخيرات الا جعنه من احب الخلق اليه واكرمهم واعظمهم ذلفا لديه لذلك لذلك كان من أجل نعم الله بعد الهدايه ان يسرح صدر الانسان لصنع المعروف صنائع المعروف وما ادراك ما صنائع المعروف التي خط بها العبد الصالح في دواوين الصالحات تلك الحسنات العظيمه صنائع المعروف وما ادراك ما صنائع المعروف التي غفر الله بها الذنوب وسترى بها العيوب وفرج بها الهموم والغموم والكروب فيا لله من اطوام عامل الله جل وعلا بهذه الامال الصالحه خرجوا وقد ملئ الدواوين وامالهم بالحسنات الباقيه انه الاجر الذي يتقدم للانسان الى الدار الاخره انها مزارع الاخره التي يحصدها الانسان في يوم لا ينفع فيه مان ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم لذلك أيها الأحبة في الله كل مؤمن صالح ينظر في كتاب الله أو يقرأ في سورة النبي صلى الله عليه وسلم يجد تلك الأبواب مفتحة يجد أمام عينيه الأبواب مفتحة يجد أمام عينيه الخيرات مؤهله تلك الخيرات وتلك الرحمات التي ندب الله اليها الصالحين والصالحات فقال في كتابه فاستبقوا الخيرات اول قاعده في صنائع المعروف واساسها واعظمها والتي يبارك الله بها اخلاص عنني لوجه الله جل جلاله اول ما ينبغي انا العبد الذي يريد ان يجعل الله جل وعلا صانعا للمعروف المقبول ان يخلص لوجه الله جل جلاله فان الله طيب لا يقبل الا طيب ان ينفق الانسان وتسح يمينه بالخيرات اناء الليل واطراف النهار يشتري بذلك رحمه الله جل جلاله لا ينفق رياء ولا سمعه ولا ثناء ولكن يريد يريد رحمه الله يريد ما عند الله كما قال الله جل جلاله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظره وسرورا اللهم انا نسالك ان تجعلنا منهم ان تنفق يوما تنفق والاخره عما عينيك ان تنفق يوما تنفق ومزارع الجنه كانها امام ناظريك ان تشتري رحمه الله بكل مال تعطيه ولكل فقير تواسيه ان تشتري رحمه الله بقلب لا يريد الا ما عند الله جل جلاله ما كان لله داما وبقي ما كان لله نفع في الدنيا للعبد وفي اخراه فينبغي على الانسان اذا فتح ابوابا من ابواب الخير او اوقفه الله جل وعلا امام باب من ابواب الخير ان يفكر اولا ما يفكر في المتاجره مع الله ان المتاجره مع الله باقيه وهي الصدقه الطيبه الخالده التي يسيب الله على صاحبها عليها في الدنيا والاخره اخلاص العمل لله وكم من عامل احبط الله عمله بالرياء وكم من عامل احبط الله عمله بالثناء فاسترى عند الله جل وعلا فان الثناء كل الثناء من الله وان اعظم ما ينتظره العبد هو رضوان الله جل جلاله ولذلك ورد في الحديث وتكلم بعض العلماء على اسناده ولكنه عبره وعظه ومعناه الصحيح ان العبد اذا اقامه الله يوم القيامه وذكر اعماله الصالحه قيل له قرب فيقرب اعماله فيقول اللهم ما تقبلت منها شيئا نسال الله السلامه والعافيه وجاء في روايه ايضا ان الله تعالى يقول له اذهب فخذ اجرك ممن رايته اذهب فخذ الحسنات وخذ الاجور من ثناء الناس خذ ما تريد من مدح الناس خذ ما تريد من ذكر الناس فاليوم لمن اراد الله والدار الاخره استر رحمة الله فإنها باقية خالدة تالدة